بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه لعما وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرا أما من استغنا فانت له تصدى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَذَّكَّرُوا أَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ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 فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتون ونخلا وحدا فَغُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًا مَتَاعَ لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لكل امرئ منهم يوم إذن شأنُه يغنيه وجوهُه يوم إذن مسْفِرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يوم إذن عليها غبرة ترهقها قتَرة أولئك هم الكفرة الفجرة